الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وعنده مفاتح الغيب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 ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ والبحر تدعونه تضرع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 عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن تَوْقٍكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَنبَسِكُم شِيَعًا أَوْ يَنبَسِكُم شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ أَظْرِ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَأٍ أُسْتَقَرْ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 وَمَا عَلَى النَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرًا وَلَكِنَّ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَادْرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُمْ ورثهم الحياة الدنيا، وغرّتهم الحياة الدنيا وذكر نفس بما كسبت ليس لها ليس لها من دون الله ولي ولا عدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم. ندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أحقابنا بعد إذ هدانا الله ونرد على أحقابنا بعد إذ هدانا الله كَالَّذِينَ اسْتَهْوَتُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حِيرًا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 O, aki خَلَقَ a terepet és a földet a igazságban, és a nap, amikor mondja, hogy lesz, és lesz, aki a igazságban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 فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَكُمْ كَبْنٌ قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَزِعٌ قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ, قال اهدني ربي لا اكون من القوم الضالين فلما راى الشمس بازره قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم ان المشركون. إني وجهت وجهيا للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحجه قومه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 فَكَيْفَ تَخَافُونَ إِنْ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ صإ مهُ بغُ من أُولك